اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْيَانٌ لَّهِ بُنْيَانٌ وَرَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا عَلَيْهِ بُنْيَانٌ يَا رَبَّهُمْ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ اتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَسْجِدًا أَلَمَّا يَنَالُواهُ وَعَنَّا أَمْرُهُمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ريبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم, سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يَعْلَمُونَ بِعِدَّتِهِمْ مَا يُعَلِّمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ بِعِدَّتِهِمْ مَا يُعَلِّمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَنَاتُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِنْ وَلَا تَسْتَفْتِهِ مِنْهُمْ أَحَدًا لَن تُمْلِيَنَّ إِلَّا مَنْ أَنظَرَهُ اللَّهُ وَلَا تَسْتَفْتِهِ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَاذْكُرْ ربك إذا نسيت وقل عسى أن بِلي أقرب هذا رشده وكل الناس ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشده ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9 أَلَ بِتُوفِيكُمْ سَنَأْتِي فِيلًا وَالدَّادُ تِسْعَاعَ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَاسْمَعْ أرصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا